إن الذين كفروا من أهل الكتاب إن الذين كفروا من الكتاب في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها. فهم شر البرية